هناك أسباب لهذه الهجرة فمنها أسباب سياسية ومنها أسباب مادية ومنها أسباب اجتماعية والمشكلة التي يعاني منها العالم الإسلامي وخصوصا العربي المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين فيلجأون إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا حرياتهم والسبب الثاني الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدة الناس وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء يقول أحد الخبراء إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري والباكستانيون بالذات بالآلاف في رندن حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني وهو مقيم في لندن ويشير تقرير رسمي للحكومة الباكستانية عام 1979 للميلاد في دراسة قام بها اثنان من الأساتذة إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب في باكستان تقدم 90% من الخريجين بطلب إلى السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة أما الدراسة التي أعدت عن مصر وهي دراسة محدودة بالنسبة لبلد واحد مسلم منذ سنة 1970 للميلاد وعلى مدار عشر سنوات امتنع تسعمائة وخمسون ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر وحينما نترجم هذه الدراسة إلى أرقام تصبح مصر كأنها هي التي تعطي معونة إلى أمريكا ويبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين وخبراء وأطباء في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا مئة عالم من أصحاب الكفاءات العالية ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثاً على مدار العام لاصبح في عالمنا الإسلامي مائة بحث فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث وكم من إبداع يبدعه هؤلاء الباحثون لقد شهد الغربيون بهذه الظاهرة ظاهرة هجرة العقول الإسلامية فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية يصرح أمام الكونجرس بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا على الولايات المتحدة إنشاء ثلاثين كلية طب سنويا وليس ذلك في مجال الطب فحسب بل في مجالات الصناعة كذلك فعلى سبيل المثال في مصنع جي أم سي في الولايات المتحدة يعمل أربعة يمني وإن غالبية الباحثين والعلماء المفكرين في الغرب هم الباكستانيون والهنود والمصريون المسلمون الذين يبحثون ويجربون في المختبرات لكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر الأسباب العامة المانعة للهجرة من مكان إلى آخر اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية وتوفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب وكثرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه وسهولة المعيشة للعالم وراحته النفسية له ولعائلته